استخلص لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين قال جعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم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 وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَأَرَفَاهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَمْ ما جهزهم بجهازهم قال اتوني باخ لكم من ابيكم الا ترون اني اوف في الكيل وانا خير المنزلين فان لم ت توني به فلا كاين لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه اباه واننا لفاعلون وقال لي فتيته جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذًا قَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِ மில்ை ரு ஃப சில் ஹான முனி அமில் கை ரு ஃபில்மன ஹான்தல்வ இன்ன ஊழ ஹஃபியூன்